بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين قاف كذلك يوحى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 فريق في الجنة وفريق في السعيد ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عليكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاعطِر السماوات ولب جعل لكم من أنفسكم أزواج ومن لَنْ عَمِ الأزواج يَزْرَأُكُمْ فيه